Book 2 4 Arba 4 Ne shkollë Filë mjedrisa Në shkollë Ku jemi? Ajnë nahnu Ajnë nahn? Ne jemi në shkollë. نحن في المدرسه نحن في المدرسه نكيمي مسيم عندنا صف عندنا درس كتايان ننسيت هؤلاء هم تلاميذ هؤلاء هم التلاميذ, التلاميذ. كوست مصلسيا هذه Hei al-muallima Hei hii al-muallima Kyër ìjt klasa Hei zha hua al-fasl Hei zha hua al-fasl Trwa bim ne? Maza n-a'mal? Maza n-a'mal? Ne m-saim Neshnu n-ta'al-lam ني مسوي نجو نحن نتعلم لغه نحن نتعلم لغه هون مسوي انجلش انا اتعلم الانجليزيه انا اتعلم الانجليزيه تي مسون اسبانش انت تتعلم الاسبانيه انت تتعلم الاسبانيه ايمسون جيرمانيشت هو يتعلم الالمانيه هو يتعلم الالمانيه ني مسويم فرنجيشت نحن نتعلم الفرنسيه انتم تتعلمون نحن نتعلم الفرنسية يو مسونى ايتاليست انتن تعلمنا الايطاليه انتم تتعلمون الايطاليه ات مسون روسيست هم يتعلمون حضراتكم تتعلمون الروسيه هم يتعلمون al rusia Të mëson gjuhë të huaja është interesante. Të dalim llogat şeyun mumta. Të dalim llogat şeyun mumta. Dom ti kuptojm njerëzit. Ne do të kemi të kuptojm njerëzit. Ne do të kemi të kuptojm njerëzit. دوام تفلاسين منييرسيت نريد ان نتكلم مع الناس نريد ان نتكلم مع الناس